قل أعوذ برب الناس قل أيها الرسول اعتصم برب الناس وأستجير به ملك الناس ملك الناس يتصرف فيهم بما يشاء لا ملك لهم غيره إله الناس معبودهم بحق لا معبود لهم بحق غيره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 وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن